لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ندام في هالكون ربك وتوب الله الي منك دعيت وتذكرت ياخذك من هم الظلام والدروب <تصفيق> <تصفيق> دنياك اذا ضاقت عليك وتكدرت وفوق المحن رابعك غدولك عجوبة وخذت لك ساعة لحالك وفكعت وحسنت عينك في الدموع مصوبة دنياك لا ضاقت علي وكل ما حنا رمعك ادلك عكوا ما وخات تلك ساعه لحالك وفكرك بس لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ما دام في الكون ربك وتوبه الله اليمنك دعيت وتذكرت يا خيك من هم عندك أنا يا ممشيت وتعثرت غلطات من غيري علي علي من حسوب ونستحيت. من الذنوب وتغيرت وله كل واحد يستحي من ذنوبه عندك عندك أنا يا ما مشيت تعثرت والطات من غيري علي وانا استحيت من الذنوب وتغيرت ولكل واحد يستحي من الذنوب بياك الى باقة علي من ربك غدوا لك عدوك واخذت لك ساعه لحالك وفكر حسيت عينك في الدموع يا الله توفر لي ايديك قصات جملة وقلها ضيقتك كل نوبة الناس تتثر مثل ما تأثر أحيانا ما يتحمل الشخص ثور تغفر لي إذا يوم قصرت جملة وكلها بضيقتك كل نوبة الناس تتأثر مثل ما تأثرت أحيان ما يتحمل الشخص ثوبة لكن وصاتي لا الحظ الحلق منهرت تذكر من ذلك وتوبة تذكر